يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين ساءلوا نبينا رحمه ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم قالوا لله والصلاة وسلامه فقد سان سفروس وقد سان سفروس علينا فان عصر الحديث كتاب do niektórych ramów, wina to w a آلة الكتاب واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرعوا ويقول رب تباعك وتعالى ولا تكونوا من المدينة تفرعوا واخترعوا من بعد ما جاءهم المينات وأولئك ومعناب العظيم وقين الله عز وجل أن التفرع من الشجمي ومن خصار المشركين فقال سبحانه وتعالى الدين فقال جل في ولاه ان الذين ترى دينهم وكانوا اشياء لست منهم في شيء فالله سبحانه وتعالى امرنا بالاتيان من اسباب الاجتماع ومن اهم هذه الاسباب تحقيق التوحيد الذي جاء به جميع الانبياء والمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد في النفس تحقيق التوحيد ظاهرا każdy, kto będzie wiedział, w tym, że w tym, so that لذلك أهم أموري واسبابي ورسائل الاجتماع التفاق طلوب المعاوضة وعلى وجه الله أن كل المسلم على المسلم حرام دموا ومالهم فحرقوا المسلم واخر المسلم لا يرقموا ولا يحتروا ولا يسلمه إلى أهل الحياة إلى أول المبات والإنسان مع اخيه المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أمانا في الأوابن وهنا هذا عمره وهذه الأوابن هي أسباب اجتماع الأمة وخاصة لمن تهجوه في المنجزة الطويل وكذلك الهان عن هي أسباب في التفرق في الدين والدنيا وقل النبي عليه الصلاة والسلام ورينا حال هذه الأمة مثل المؤمنين كمثل جسد واحد مثل المؤمنين في ترواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد بين أشبه النبي عليه الصلاة والسلام حرمة أعراض المسلمين والدماء ودمائهم وأموالهم لحرمته بيت الله الحار وكذلك حرمة الشهر الحار ويوم عار وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الله عز وجل فرهان النبي عليه الصلاة والسلام عن التدار ورهان عن تشاشر ورهان عن به ومن عن بعض ورهانا أن نكون عند خوة الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الحبيب الصحيح عن نبيه ولا تراضي الله عنه لا تداره ولا تدارل to the way ونحن نعلم ونستغفرك لما لا يعلم أمن أستاذ الدراء قد تكرى الأخ أحمد أثاني والأجاني والباعة والطرافين وصد الله أمر بارد على نبيك أسأل المخربات محمد بن عبد الله وعلى أولي وأصحابه سلام أسئل المتفيرون